توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الأولى من مسائل الآية الأربعين بعد المائتين من سورة البقرة وكان الإمام يتحدث فيها عن حكم المرأة التي يتوفى عنها زوجها فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إن الطبرية أورد عم جاهد أن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرة ثم جعل الله لهن وصية منه سكن سبعة أشهر وعشرين ليلة فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وقال ابن عطية وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه وفي ذلك نظر على الطبري. الله الله الله لقد صرت فقيها يا ولدي بارك الله فيك نستطيع الآن المواصل لقائنا مع الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي سبحان الله على ولا حول ولا بالله المسألة الثانية وإخواني قوله تعالى وصية قرأ نافع وابن كثير والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وصية بالرفع على الابتداء وخبره لأزواجهم ويحتمل أن يكون المعنى عليهم وصية ويكون قوله تعالى لأزواجهم صفة وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود وقرأ أبو عمرو وحمزة وابن عامر وصية بالنصب أي فليوصوا وصية ثم الميت لا يوصي ولكنه أراد إذا قربوا من الوفاة ولأزواجهم على هذه القراءة ايضا صفة وقيل المعنى اوصى الله وصية متاعا اي متعوهن متاعا او جعل الله لهن ذلك متاعا لدلالة الكلام عليه ويجوز ان يكون نصبا على الحال او بالمصدر الذي هو الوصية كقوله او اطعام في يوم زي مصغبة يتيما والمتاع هاهنا نفقه سنتها المسألة الثالثه قوله تعالى غير اخراج معناه ليس لاولياء الميت ووارث المنزل اخراجها وغير نصب على المصدر عند الاخفش كأنه قال لا اخراجها وقيل نصب لأنه صفة المتاع وقيل نصب على الحال من الموصين أي متعوهن غير مخرجات وقيل بنزع الخافض أي من غير إخراج المسألة الرابعة قوله تعالى فإن خرجنا معنا باختيارهن قبل الحول فلا جناح عليكم اي لا خرج على احد ولي او حاكم او غيره لانه لا يجب عليها المقام في بيت زوجها حولا وقيل اي لا جناح في قطع النفقه عنهن او لا جناح عليهن في التشوف الى الازواج اذ قد انقطعت عنهن مراقبتكم ايها الورثة ثم عليها الا تتزوج قبل انقضاء العده بالحول او لا جناح في تزويجهن بعد انقضاء العدة لأنه قال من معروف وهو ما يوافق الشر والله عزيز صفة تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحد في هذه النازلة فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج حكيم أي محكم لما يريد من أمور عباده والآن ننتقل إلى الآيتين التاليتين وهما قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم, صدق الله العظيم اختلف الناس في هذه الآية فقال أبو ثور هي محكمة والمتعة لكل مطلقة وكذلك قال الزهري قال حتى للأمة يطلقها زوجها وكذلك قال سعيد بن جبير قال لكل مطلقة متعة وهو احد قولي الشافعي لهذه الآية وقال مالك لكل مطلقة اثنتين او واحدة بنا بها أم لا مسمى لها صداقا أم لا المتعة إلا المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداقا فحسبها نصف ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة أقل من صداق المثل أو أكثر وليس لهذه المتعة أي حد حكاه عنه ابن القاسم وقال جعل الله تعالى المتعة لكل مطلقة بهذه الآية ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة وزعم ابن زيد أنها نسختها قال ابن عطيه ففر ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء والاستثناء لا يتجه في هذا الموضع بل هو نسخ محض كما قال زيد بن أسلم وإذا الكزم ابن القاسم ان قوله وللمطلقات يعم كل مطلقه لزمه القول بالنسخ ولا بد وقال عطاء بن ابي رباح وغيره هذه الايه في الثيبات اللواتي قد جومعا اذ تقدم في غير هذه الايه ذكر المتعه للواتي لم يدخل بهن فهذا قول بان التي قد فرض لها قبل المسيس لم تدخل قط في العموم فهذا يجيء على ان قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن مخصصة لهذا الصنف من النساء ومتى قيل ان هذا العموم يتناولها فذلك نسخ لا تخصيص وقال الشافعي في القول اخر إنه لا متعة إلا للتي طلقت قبل الدخول وليس ثم مسيس ولا فر لأن من استحقت شيئا من المهر لم تحتج في حقها إلى المتعة وقول الله عز وجل في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتعالين أمتعكن محمول على أنه تطوع من النبي صلى الله عليه وسلم لا وجوب له وقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن محمول على غير المفروضة ايضا قال الشافعي والمفروض لها المهر اذا طلقت قبل المسيس لا متعة لها لانها اخذت نصف المهر من غير جريان دواء والمدخول بها اذا طلقت فلها المتعة لأن المهر يقع في مقابلة الوطن والمتعة بسبب الابتزال بالعقد وأوجب الشافعي المتعه للمختلعه والمبارئة وقال أصحاب مالك كيف يكون للمفتدية متعة وهي تعطي فكيف تأخذ متاعات لا متعة لمختارة الفراق من مختلعة او مفتدية او مبارئة او مصالحة او ملاعنة او معتقة تختار الفراق دخل بها ام لا سمى لها صداقا ام لا وقد مضى هذا مبينا والان ننتقل الى الاية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم, صدق الله العظيم وفيه سبت مسائل الأولى قوله تعالى ألم تر هذه رؤية القلب بمعنى ألم تعلم والمعنى عند سيبوي تنبه إلى أمر الدين وقصه هؤلاء أنهم قوم من بني إسرائيل وقع فيهم الوباء وكانوا بقرية يقال لها دا وردان فخرجوا منها هاربين فنزلوا واديا فأماتهم الله تعالى قال ابن عباس كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من الطاعون وقالوا نأتي أرضا ليس بها موت فأماتهم الله تعالى فمر بهم النبي فدع الله تعالى فأحيئهم وقيل إنهم ماتوا سمانية أيام وقيل سبعة والله أعلم قال الحسن أماتهم الله تعالى قبل آجالهم عقوبة لهم ثم بعثهم إلى بقية آجالهم وقيل إنما فعل ذلك بهم معجزة لنبي من أنبيائهم قيل كان اسمه شمعون وحكى النقاش أنهم فروا من الحمى وقيل إنهم فروا من الجهاد ولما أمرهم الله به على لسان حز قيل النبي عليه السلام فخافوا الموت بالقتل في الجهاد فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك فأماتهم الله ليعرفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء ثم احياهم وأمرهم بالجهاد بقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله قاله الضحاك قال ابن عطيه وهذا القصص كله لين الأسانيب وإنما اللازم من الآية ان الله تعالى اخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم اخبارا في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فرارا من الموت فاماتهم الله تعالى ثم احياهم ليروهم وكل من خلف من بعدهم ان الاماته انما هي بيد الله تعالى لا بيد غيره فلا معنى لخوف خائف ولا لغترار مغتر وجعل الله تعالى هذه الآية مقدمة بين يدي أمرة المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالجهاد وقوله تعالى وهم الوف الصحيف عندي أنهم زادوا على عشرة آلاف لقوله تعالى وهم الوف وهو جمع الكثرة ولا يقال في عشرة فما دونها الوف وبالله التوفيق <تصفيق> وكالعادة يا عم فقد أدركنا الوقت ولذا فقم الآن على بركة الله يا ولدي لشؤونك وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِّكْرَ لِتُبِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إلیهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ الله الْعَظِيمُ